إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع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 مما قل منه أو كذو نصبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 تلك حدود الله، وما يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين.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 سددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كره ولا تعذلهم ولا تعذلهم لتجهبو ببعض ما آتيتمهن إلا أي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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبِدَالًا زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 فَمَنْسَتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا من لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْmuḤṢANĀتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوه النبى إذن أهله نوأته الن أجره الن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذا أخذان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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَهُ وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريما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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولى مستم النساء أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْهُمْ فَأَمْسِكُوا الْفُرُوجَ عَنْكُمْ وَهُمْ ظَاهِرُونَ إِلَّا أَنْ مَسَّكُمْ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ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 يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطم سوjoها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه ما يعرضكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن التقا ولا تظلموا فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيادة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفتخرون حديثاً. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولاً وكفّ بالله شهيداً.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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا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 ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم قيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في أتين والله أركسهن بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن تزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَقُذُو حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَلَى بَعْضٍ مُهِنَّا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُ اللَّهَ قِيَامَ وَقُوْدَهُ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ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 من القارول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء أنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أمي يكون عليهم وكيل، ومن يعمل شر أنه يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم.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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكون ولأ أمرنهم فلا يغيرون خلق الله، وما يتاخر الشيطان وليا من دون الله، فقد خسر خسران مبين. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور نأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد.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 عليكم فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتأمن سائلة لا تؤتونهن.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 فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَثَرُوها كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى أُوتُوا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 إِنِّي كُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتْبَعُ الْهَوَاءَ وَأَن تَعْدِلُ وَإِن تَلُؤُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل منه قبل. وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّظَلَ ضل لَنْ دَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْنَدُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ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 فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 ويجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا